بوك تو دوадцать jeden واحدٌ وعشرون واحد وعشرون كراتكي روزهور دوا محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم Min-eina ant. Min-eina ant. Zbazileja. Anna min Anna min-bazil. je vo Švajčiarsku. Bazil fi Swisra. fi Swisra. Smiem vám predstaviť pána Müllera? Ismahaulí. ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر يتو <تصفيق> تسودزينيت هو اجنبي, هو, أجنبي. <تصفيق> هو يتكلم عده لغات هو يتكلم لغات ste tu poprvý raz? Hel chadratuká huna li auvali marra? Nie, bol som tu už minulý rok. Lá, kad kuntu huna fil áme lmádi. Lá, kad kuntu huna fil áme Ale len jeden týždeň. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمدة اسبوع واحد فقط اكو ساوام عنا بوجودك عندنا اتستمتع بوجودك عندنا جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا اكل ماتي ما هو ما هو عملك, ما هو عملك؟ сом прекладатeль انا مترجم انا مترجم прекладам книги انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب استيتو сам سما هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك ني، مويا جنا، مويموش، يتو تيش لا، زوجتي، زوجي هنا ايضا لا، زوجتي، زوجي هنا ايضا اتام سو او بموية ديتي وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان